لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لأجل أن نتعسى في صلى الله عليه وسلم ومر بنا ما حصل من أحداث بالنسبة لهجرة الصحابة إلى الحبشة وأن قريشا أرسلت وفدا منهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وعبد الله بن ربيع على قول وعمارة هذا عمر بن العاص عرفتموه من خلال التاريخ الإسلامي ومن خلال أعماله في فتح مصر وجهاده في سبيل الله بعد أن أسلم وعمارة يعتبر من خيرة فتيان مكة وفيه من الوسامة والنجابة والشجاعة وحسن القول ما حباه الله به حتى ان قريشا ذهبت به على ما سيأتي فيما بعد الى ابي طالب فقالوا هذا اي عمارة هو خير فتيان مكة وهو من عرف وسامة وشجاعة وحلاوة حديث وحسن منطق نريد أن نسلمه لك على أن تسلمنا محمد فمحمد فرق بيننا وشتت شملنا وأتى بدعوة لا نعرفها ونريد أن نسلمك عمارة بدلا عن محمد قال سبحان الله تسلمكم ابني لتقتلوه وتسلموني ابنكم لأربيه لكم هذا والله لا يكون وهذا سيأتينا مفصلا من خلال محادثة كبار القوم مع أبي طالب المهم أيها الأحباب أن الوفد ذهب وكان رئيسه المفدين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جعفر فلما قرب من الباب أي من باب النجاشي قال حزب الله يستأذن وقد رفع بذلك صوته فأذن لهم النجاشي ودخلوا ومر بنا ما حصل من أحداث فخلاصتها أن جعفر قال أنت ملك والملوك لا يريدون إطالة الكلام ولا يحسن الإسهاب في الحديث معهم وإنما يريدون كلاما مختصرا فاسأله أعبيد نحن ومحرار سؤال مختصر أعبيد نحن ومحرار طالب الأحرار ومن أسر كريمة كراخ قال إذا كنا أحرار ماذا يريد اسأله هل أخذنا الأموال وغربنا فيريدون استرداد الأموال قال لا ولا دخل اسأله هل صفقنا الدم ويريدون المطالبة بالقصاص قال لا ولا قطرة إذن ماذا يريدون كنا ماذا تريدون قال كنا على دين واحد وبعث فيهم من فرق شملنا وشتت أمرنا وفرق بين الزوجة وزوجها وبين الابن وابيه قال نعم كنا وعياهم في عبادة الشيطان فأكرمنا الله وبعث لنا نبيا دعانا إلى عبادة الخالق الأحد المستحق للعبادة فلما تحقق النجاسي من الأمر قال اذهبوا ولا يمكن أن يتطاول عليكم أحد ومن أساء إليكم فلا هوادة يعني لا يمكن أن نتساهل معه وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال إنكم تذهبون إلى رجل لا يظلم عنده أحد يسير الإنسان في طريق مستقيم وفي طريق لعوجاج فيه لا يتطاول على أحد لا ينال أحد منه أذى ولا يمكن أن يناله أحد بآذى إذا هبوا فلا هوان. النجاشي مات فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه ونأخذ من هذا فائد أيها الأحباب هو في أرض الحبسة ومات وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة ف تعجب القوم قالوا إنه يصلي على علج في أرض الحبش إنسان بعيد في أرض الحبش وعادة الصلاة تكون صلاة الميت تكون كله. أمام المصل فنأخذ من هذا أيها الأحباب حكما عظيما من أحكام الإسلام وهو وهو الصلاة على الغائب الصلاة على الغائب. الآن مصلي على شخص مات ببلد كذا بعيدة مات بالمشرب مات بالمغرب مات بأرض كذا مصلي عليه صلاة الغائد من أين أخذنا أحكام صلاة الغائد من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي وقد مات بأرض الحبشة وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نحن بدراستنا للسيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونأخذ أو نستوحي منها الصواب ونستفيد مما فيها من أحكام فلا يوجد صلاة صلاة الجنازة معروفة لكن الصلاة على الغائب لا توجد إلا في حالة واحدة وهي صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم على النجاشي حينما مات بأرض الحبسة وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمر بنا الآن كيف أعز الله الإسلام بحمزة وكيف أعز الله الإسلام بعمر وخرج المسلمون في صفين صف فيه حمزة وصف فيه عمر رضي الله عنه حينما دع المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه سائلا إياه أن يعز الإسلام بأحب العمرين فكان عمر بن الخطاب حينما أسلم وأصبح إسلامه عزا للإسلام ونصرة للمسلمين نعم. بسم الله والصلاة والسلام على عشر المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى موت النجاش ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فصلى على عليه كما يصلي على الجنائس وهذه هي صلاة الغائب لأن عندنا صلاة الحاضر يأتون بالجنازة ونصلي عليها ثم يرفعونها وعندنا صلاة تسمى بصلاة الغائب حينما يموت شخص في المشرق في المغرب في الشمال في الجنوب نصلي عليه كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة كما صلى على النجاشي صلاة الغائب وصلاة الجنازة معروفة أيها الأحباب يكبر الإنسان وليس فيها استفتاح يعني ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه فهذا في الصلاة الفريضة وفي الصلاة النافذة لكن صلاة الجنازة ليس فيها استفتح. يكبر أربعة تكبيرات. يكبر الرحب تكبيرا الأولى ويقرأ فيها الفاتحة. ويكبر الثانية ويصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويكبر الثالثة ويدعو للميت. ويكبر الرابعة ويسلم. وإذا كانت الجنازة طفلا صغيرا فإن الدعاء يكون لوالدين اللهم اجعله أجرا وشفارة وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقر به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم وإذا كان كبير يقول اللهم اغفر الله وارحمه اللهم عافي واعفو عنه اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ثم يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم اغفر لنا ولهم إلى آخره نعم ويدعو في الأول اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وأنسانا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم منحيته من نفاحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما إلى آخر. نعم فقال المنافقون يسلي على عيل مات بأرض الحبسة فعنذر الله تعالى وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاسِئِينَ لِلَّهِ نعم وقيل إن إرسال قريس في طلبهم كان قبل هجرة إلى المدينة نعم وفي سنة خمس من النبوة استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم لما استدى الأدى آخر. وعظم إيذاء قريش لمن أسلم لزم الرسول عليه الصلاة والسلام دار الأرقم وكانت قريبة من الحرب واختفى فيها مع أصحابه المؤمنين به نعم إسلام حمزة بن عبد المطلب الله نعم وفي السنة السادسة أسلام حمزة السنة بن عبد المطلب وعمر من البعتة اختفى عليه الصلاة والسلام بدأ يدعو سرا ويجتمع بأصحابه في دار الأرقم في السنة السادسة فعز الله الإسلام بمن؟ بحمزة عز الله الإسلام بمن؟ بعمر رضي الله عنهم جميعا فلما أسلم حمزة وعمر خرج الصحابة في صفين صف به حمزة وصف به عمر نعم قال ابن سق قال ابن مر أبو جعل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفاء عند الصفاء لا فأذاه ونال منه وكانت مولات لعبد الله بن جدعان وعبد الله بن جدعان من كبار القو يقول عليه الصلاة والسلام إنما حضر حلف الفضول كانوا يعقدون حلف الفضول أو عقدوها في دار عبد الله بن جدعان. فإذا حصل أمر مهم وخطب كبير اجتمعوا في دار هذا الرجل الذي يعتبر من كبار القوم وقال عليه الصلاة والسلام لقد حضرت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن نلي به قمر النعم ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت لا والحلف الذي تحالفوا ألا يدعوا بمكة مظلوما إلا نصروا الحلف في قمع الظالم ونصر المظلوم يقول عليه الصلاة والسلام بأنه حضره مع عمومته مع أعمامه وقد عقيدا عقيدا هذا الحلف في دار عبد الله بن جدعان وقال عليه الصلاة والسلام ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجب لأن الإسلام يدعو إلى قمع الظالم ونصر المظلوم انصر أخاك ظالما أو مظلومة قالوا إذا كان ظالم قال إذا كان ظالما تمنعه من الظلم وتردعه عن الاسترسال في طريق الشر نعم فأذاه ونال منه، نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. ساكت لا يرد عليه. فقال رسول, فقام رسول فقام ودخل الله فقام. ودخل المسجد وكان عند الصفاء الموقع عند الصفا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد. نعم. وكانت مولات جارية سيدها عبد الله بن جدعان تسمع الكلام. فلما جاء حمزة أخبرت قالت إن إن أبو جهل نال من ابن أخيك وتكلم عليه بكذا وكذا وسبه فجاء حمزة فتح الله على قلبه وانار بصيرته وهداه للإسلام وجاء منتصرا للمصطفى عليه الصلاة والسلام نعم وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن الله على الصفا على الصفاء نعم تسمع ما يقول أبو جعفر تسمع الجرد. ما دارا أو ما قاله عبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سب وشتم وعذى نعم وأقبل حمزة من القنص وأقبل حمزة من القنص ذهب للقنص يتصيد نعم وأقبل حمزة من القنص متوشع قوسه معه القوس الذي يصيد به نعم وكان يسمى أعز قريش وكان يسمى أعز قريش له مكانة سامية ومنزلة رفيعة وله مكانة عظيمة عند القو فقالت هذه المرأة لقد قال او فعل أبو جهل كذا وكذا بابن أخيك نعم فأخبرت مولاة ابن جدعان بما سمعت من أبي جهل فغد باض وأدخل المسجد نعم وأبو جهل جالس في ناديه أبو جهل جالس مع قوم في ناديهم نعم فقال له حمزة يا مسافر أست يعني كلمة شتم جابها هتفعل كذا وكذا بابني أخي نعم يا أتستم ابن أخي وقام وشدج ضربه وأحدث به شج وقلنا بأنه إذا كانت في الصدر نسميها جرح إذا كانت في الكتف نقول جرح إذا كانت في الفخذ نقول جرح إذا كانت في الرأس أو الوجه نقول شج فشجه اي احدث به جرحا في رأسه او وجهه نعم ثم ضربه بالقوس فسجه موضحة. موضحة لان عندنا الدامية والدامعة وعندنا السمحاق وعندنا الموضحة وعندنا بعد ذلك الهاشمة التي وعندنا بعد الهاشمة المنقلة وعندنا بعد المنقلة مر هذا علينا في الجنايات فالموضحة هي ما توضح العظمة وتبرزه ولو قدر ابرة الموضحة التي قبل الموضحة مثل الدامية والدامعة هذه ليس فيها شيء محدد وإنما فيها حكومة وأما الموضحة وهي ما تبرز العظمة وتوضحه ولو قدر إبرة ففيها نصف عشر أدية خمس من الإبل لأن الدية كما مر بنا مئة من الإبل وعشرها عشر من الإبل ونصف العشر خمس من الإبل فالموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة فيها خمس من الإبل فحمزة رضي الله عنه شجى أبا واحدث فيه موضحة يعني شيء يبرز العظم ويوضحه نعم فسجه موضحا فثار رجال من بني مخزوم انتصارا لابي جهل وثار آخرون انتصارا لحمزة من بني هاشم يعني كادت أن تكون فتنة بينهم إلا أن أبا جهل قال دعوه لقد نلت من ابن أخيه نعم فثار رجال من بني مخزوم وثار بنو حاشن نعم فقال أبو رجال من بني مخزوم انتصارا لابي جهن ورجال من بني هاشن انتصارا لحمزة فقال أبو جهن دعوه دعو أبو عماره لقد نلت من ابن أخيه أو لقد شتمت ابن أخيه يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيها يعني سبا شديدا نعم فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز عز كيف علموا أنه قد عز لأن حمزة جاء يدافع وحمزة معروف بأنه من عم. هو أعزهم أي أرفعهم مكانة وأعلاهم منزلة وأعلاهم رتبة وكان يسمى وكان يسمى أعز قريش فلما جاء هذا المسمى بهذا الاسم العظيم ينتصر للمصطفى صلى الله عليه وسلم فاهموا أن محمدا قد أعز حصل له العز بمدافعة حمزة زيادة في العز وزيادة في المنزلة الرفيعة حسلم بعد ذلك عمر على ما سيأتينا ان شاء الله نعم فعلمت قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز فكفوا عنه بعدما كانوا ينالون منه يعني هان الخطب وحصل يعني عدم استمرار فيما كانوا عليه من شدة يعني خف خفت اللعوة وخفت الشدة التي كانوا يجابهون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فكفوا عن بعض ما كانوا ينالونه منه نعم إسلام عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دع دع الله عز وجل مبتهلا متضرعا اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك نعم وعن ابن عمر عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام د في أحب, أحب الرجلين يعني د جهل الرجلين او عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم إم عمر بن الخطاب او ابي جالب بن شاب فكان احبهما استجاب الله, الله, الله دعوة نبية فكان احبهما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو جهل مات كافرا على الكفر وعلى العناد وعلى البعد عن الجادة المستقيمة والطريق السوي وعمر رضي الله عنه أصبح هو الفاروق وهو أمير المؤمنين وهو خليفة, خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن ينصر الإسلام بأحب الرجلين عمر بن الخطاب أو أو أبو جهل نعم وروي, وروي عن ابن عباس ان رضي الله عنهما أنه قال لعمر رضي الله عنه لما, سميت, لما الفاروق سميت الفاروق عمر بن الخطاب اسمه الفاروق فاروق هذه الأمة فرق الله به بين الشرك والإسلام وبين الضلال والهدى وبين الرشاد والغي وبين الإسلام والكفر فخرج المسلمون في صفين صف فيه عمر وصف فيه حمزة ولهم ضجيج يعني أحدث خروجهم داوي خرجوا في صفين لا يستطيع أحد أن ينال منهم أو يؤذيهم لوجود هذين الرجلين أحدهم عمر بن الخطاب المعروف في قوته وشامته وشجاعته والثاني هو حمزة ابن عبد المطلب الذي لقب بأعز قريش. نعم. فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام. الفرق بين الرجلين ثلاثة أيام. يقول عمر رضي الله عنه أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم أسلمت بعده. نعم. ثم شرح الله صدري للإسلام. نعم. وأول شيء سميته من القرآن. وبقر في صدري الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فيه قصة عظيمة في إسلامه أنه دخل على أخته فاطمة وكان بيدها شيئا من القرآن ومعها زوجها وهو ابن عمه ثم بعد ذلك أراد أن يتناول هذه الآيات فقالت لا أنت مشرك نجس فلطمها ثم سمع ما سمع من قرآن وهداه الله عز وجل وسأل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فأرسد إلى أنه في دار الأرقام وذهب إليه على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله نعم. وعول شيء سميته من القرآن ووقر في صدري الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سورة طه. نعم فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة, من نسمة رسول الله يعني بعد الله ما سمع الآية البغض والحقد والكراهية والعداء تحولت إلى حب وموادة وصفاء وإيمان يقول ما في الوجود نسمة أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فسأل فبقى... فسألت عنه فسألت قال وين وين الرسول عليه لأنه دخل على فاطمة وزوجها سعيد وكانوا مختفين وارادت أن تخفي التي الآيات التي معها لكن تناولها فنزعتها من وقالت أنت مشرك نجس فما كان منه إلا أن لطمها عند ذلك وكان ذهب إلى الصيد ف. قابله أحد الناس وقال أختك فاطمة وختنك سعيد قد خرجوا عن دينك ودين آبائك فأتاهم في البيت يريد الانتقام منهم ويريدوا إذاهم وضربهم فهداه الله للإسلام يقول ما في نسمة أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فسألت عنه فقيل لي هو في دار الأرقب نعم. فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوسة في الدار نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو في دار الأرض نعم فأتيت الب... الدار وحمزة وبقية الصحابة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام فلما طرق وعلموا أنه عمر خافوا لأن عمر لديه بحث شديد وقوة ويخاف من فخافوا أنه جاء لأجل إيدا فقال حمزة دعوه أنا له فكان عليه الصلاة والسلام هو الذي فتح له وأسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ضربت الباب فاجتبع القوم اجتبع القوم نعم فقال له يعني الخوف. عمر عند الباب مختفي. مر بنا بانهم في السنة الخامسة السر ما حد يدري عنه وفي السنة السادسة حصل اسلام حمزة وعمر فطرق عليهم الباب فقالوا ما جاء الا لشر ما جاء الا للإيداء ما جاء الا لأن ينالنا بما ينالنا منه نعم فقالوا ف... فقال فقال لهم حمزة ما لكم؟ فقالوا عمر. فضربت الباب. فضربت الباب فجتمع القوم. فقال لهم حمزة ما لكم؟ اجتمعوا كانوا متوزعين في الدار. فلما ضرب الباب اجتمع. سيب سأل حمزة لماذا اجتمعت قال عمر بالباب. معناه ما جاء الا لامر عظيم. نعم. فقالوا عمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ سنر... بمجامع ثيابه آخر. يعني مسأك الرسول عليه الصلاة والسلام بمجامع ثيابه نعم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بجامع ثيابي ثم نترني نتر نفضه هكذا نعم ثم نترني نتره لم أتمالك لم أتمالك وقعت أن وقعت ركبتي. على ركب ركبتي وهذا هو الإيمان خالط منه اللحم والدم نعم فقال ما أنت بمنتهي يا عبد ما أنت بمنتهي سؤال ما أنت بمنتهي أنه جاء والصحابة خافوا أنه جاء لإيذائهم جاء للنيل منهم جاء للاعتداء عليهم فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمجامع ثيابه ونتره ونتره حتى وقع على ركبتيه فقال ما أنت بمنتهي يا عمر إلى متى وأنت تستمر في غيك وعنادك وتطاولك وعدم الهداية والرشاد فقال نعم فقال أشهد أن لا إله إله الله إله وأنت رسول الله وأشدخل الإسلام وخالط الإيمان لحمه ودمه نعم فكبر أهل الدار تكبيرة سمئاً أولاً كانوا في خوف لما طرق الباب من عمر أنجعلي أمر عظيم فخافوا فلما سمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كبروا من الفرح